قالوا نحن قوتي وقل بأس شديدي والأمر إليك والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين.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 fernah bima yarjiju al-mur-saloon falemma jaa sulayman kala atumid duunani bimal fama atani allah khair mima atakum bel بها ديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتي أنهم بجنود لا قبل لهم بها ولا نخرج أنهم ولا نخرج قال يا ايها الملأ ايكم ياتيني بعرشها ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك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 قَالَت نَذْكُرُ لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرَ أَتَهْتَدِي أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ <تصفيق> فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَا كَذَا عَرْشُكِ قالت كأنه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 فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَتْ إِنَّهُ صَرْحٌ مَّرْدٌ مِّن قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ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 قال يا قوم لما تستعجلون are قبل going لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا thing before وبمن معك قال طائركم عند الله بل rid قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولا ثم Maka nukulan liwalihi, ma shahdena mahlak ahlihi, wa inna la sadqoon. Wmakro makro, wmakarnaa makra. Wmakarnaa makroon, wahum la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 وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون